وَإِن ممرأةٌ خاافَة مِنْ ضَانِهَا نُشزًا أَْ إعْراَابان فَلا جُنهاَا لَيهِمَا أي يُصْلِح بينَيْنَهُماَا صُحَاق فَل جُنحلَيهِماء يُصِحَا بَنَهُ مَا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 تواب الدنيا فعند الله تواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا